بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الختاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لذنه ويبشر المؤمنين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 119. كبرت كلمة مِنْ من أفواههم إن يقولون إلا كذبا 110. فلعلك باخع نفسك على آخرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا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 إأَوَفتَةُ إِكَحفِ فَقالَاالوا رَبَّن آتِناَا مِنَّْدُ كَ رَّحْمَ رَبن آتِناَا مِنَّْدُكَ رَّحْمَتَ وَهَي وَهَي إَِّ نَاب 124. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا 125. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا 126. نحن نقص عليك نبأهم بالحق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 هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم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 ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ مِنْ من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات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 وََحسَبُهُم أَقَابَو وَهُم رُقُضُ وَنُقَلّبُم وَنُقَّبُهُم ذاةً المينِ وَذاَا تَ الشّمَالِ وَكَلْبُهم وَكَلْبُهُم بَاسِقُذِرَاعيهِ بالِالوصيدَ لَ الطَّلَعتَ عَلَْنٍ لََّْيتَ منِنهُم فيِ رَارُ وَلَمُ لِتَ وَكَذَلِكَ بَعْثْنهُم لتَسَأَلُوا بَيْنَهُم وَلَ قَائِلُ مِنهُم كَمْ لَ بِسْتُمْ قوا لَ بِسنَا يَمًا أَو بَعضَ يَو قالوا رَبّكُمْ أَلَم بِمَا لَ فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه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 فلا تمار إِلَّا إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله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 لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا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 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ذكين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنه مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ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 وَمَآ اَخْرَجَ ٱلنُّسَاةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّى وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا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 لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ خَلَتْ جَنَّتُكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ قُلْتُ شاء لا شَاءَ وَتَا إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا وَيُنْزِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحُ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ قَلْبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ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 وَظْرِ بِهُم مَثَلَ الحياةِ الدُّنْياكَمَا إِ أَنْ زَرنَاهُ مَِ السَّمكَم إِْ أَ زَلناَاهُ مِنَ السَّمَا إِ فَ ختَ قَبهينَباتُ فأصبح هشيما تذوه الرياح فكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابه وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزا وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا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 وَيَقُونَ يَا وَإِلَنَ مَا لِهَذَكِتَابِ لَا يُغَادِمُ صَغَةَ وَل كَ بوةَ إِلَّا إِللاا أَحصَهَا وَجدَدُ مَا عَنِلُ حاضِرَ وَلَا يَظْلِمُ رَبّكَأَحَدَ وَإذْ قُلْنا للِمَلائِكَ تِسجُدُ لِ آدممَ فَسَجَدُ إِللااائ بِلسَكانَ مِنجن إلاااء بِلسَكَانَ مِنجِّ فَفَسَقُعًَا أَمِْ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هذا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُما فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبًا فَلَمَّا جَاوَزَهُ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيه له في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى 124. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما 125. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا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 124. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا 125. حتى إذا ركبا في السفينة خرقها 126. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا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 قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا 124. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا 125. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقام قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل لما لم تستطع عليه صبرا ام السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراء قُل لَّسَافِينَةٌ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ أُمَّنَيْنِ فَخَشِينَا فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا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 وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا شُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي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 فَاتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَأَكَثَتَكَ مَكَثَنَ الْغَيْبِ فَتَفَسَّرْ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 وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ وَجَدَهَا تَقْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دونها سترا كَذَالِكَ وَقَدْ أَحِطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يفقهون قولا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 فعينونِي بقُووَة أَجَعَبَيْنَكُؤْمُ وَبَينَهُم رَدمَا آتُنيِي زُبَرَ الحَديدِ حتىَ إِذَا سَوى بَينَ الصَّدَ فَإْنِ قَالَ فُخُقالَالَ فُخُ حتىََّ إِذَا جَعَلَهُ نَ رَ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 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبقت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا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 يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مع تحيات مؤسسة ابن سند للإنتاج والتوزيع المملكة العربية السعودية جدة حي الثغر بجوار مسجد الأمير متعب هاتف رقم 6874617 فاكس 6893352 الإدارة 6020870 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته